「よろしくお願 الكتاب ي ط ل ع عليه ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون ك ف َ بالله َِ بيني َِْ وبينكم َََُْْ شهيدا <عزيزي> َ يعلم <تصفيق> َ ما في ِ السماوات َََِّ و َ ا ل ََْ و ا ر ِ كفى بالله بيني وبينكم ش د ي د ا يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض والذين آ م ن و ا بالباطل وكفروا قوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد له ما في السماء Yeah.、No. No. هنستنزائقه الموت ثم الينا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئ أنهم, انهم من الجنه غرام م ن خلق ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م الاسلاميه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 تاخذ ولعبت وان دار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون はい。 ل ي ا ل د ت و م ا ت ب ا ل ن ا ب ل س ب غ ل ب من سيغلف في بقضيتي لله, لله الامر من قبل فرح المخرجون من اصغر الله 「ふっくら」 Fun. you سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشيا موسوعه ا ل ن ي للعلوم ا ل ا س سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض و ع ش ي you、no, no, no. ر بينك ا كرمك ك ربيني يا مولانا ر ح م د الله عز وجل و ز ا ر ة ا ل تتبع ي و ا ل ت ع ل ي م سابقا ة م